A'udhu bi Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al وَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ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 وما أنت عليه بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمم القرى لتنذر أمم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيل ولو شاء الله لجعلهم أمم توحيدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته.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 ومن الأنعام أزواج يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض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 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.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 وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوان في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره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 تَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا والذين يجتنبون كباء الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وَأَمْرُهُمْ شُؤُرًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مُرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ يَنظُرُونَ مِن تَحْتِ ظِلٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهليهم إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 أو يزوجهم ذكرا وإناث ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب